لا كل معتد أتين إذا تسلى عليه آياتنا قال أتأطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون كلا إنهم على ربهم يومئذ لا كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لطال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما علين كتاب مرطوم يشهده المطربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مذك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من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 وَمَا أُرْتِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْهَرُونَ